فَلَمَّا نَبَّأْتُ بِهِ وَأَظْهَرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَرَّضَ بَعْضَهُ وَأَعْرَضَ عَنْ بَعْضٍ فَلَمَّا وما نبأها به قالت من أنبأك هذا قال نبأني العليم الخبير إن تتوبا الله فقد صرت قلوبكما وإن تظاهرا عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير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 مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات, سائحات ثيبات وأبكارا يا أيها الذين آمنوا قووا أنفسكم وأهليكم نارا, نارا وقودا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 ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يَوْمَ لا يخز الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا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 كَثَرُ النِّسَاءُ نُوحٍ وَمَرَأَتُ لُوطٍ كَانَتَا تَحْتَ عَبْدَيْنِ مِنْ عِبَادِنَا صَالِحَيْنِ فَخَانَتَ هُمَا فَخَانَتَ هُمَا فَلَمْ يُغْنِيَا عَنْهُمَا مِنْ اللَّهِ شَيْئًا وَقِيلَ ادْخُلَا وَغرَبَ اللهَّهُ مَثَ للِلَّ لنَ آمنُ مأةَ في العون إِقالَات رَبّبن لعادك بَيتَ في الجَّةِ وَونَجنمِين فيعَوْنَ وَعملِه وَنَجننمِ فيعَوونَ وَعملهِ وَنَجنني مِنَ القَوومِ الوالمين ومريم ابنة عمران التي أحصلت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين